ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟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 كانوهم أشد منهم قوها وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِيادِنَا قَالُوا قُتِلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّونَ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقُتُ الْمُوسَى وَالْيَدْعُ رَبَّهُ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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب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 ومن عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر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 هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينات من رب وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة أشدكم ثم لتكون شيوخا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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 ما جاءتهم رسولهم بالبيانات فرحوا بما عِدَّهم من العلم فرحوا بما عِدَّهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كن به مشركين